ت عشان ا ا الرحلة ل و نبدأ بصرعة ع معانا م ف ا ج آ ت ج م ي ل ة في الكوكب د و تعالوا ت نركب س ف ي ن ة الفضاء ونركب يلا نتوكل على الله سبحان ه الذي سخر لنا هذا وما كنا له م ك ر ن ي ن و إ ن ا الى ربنا ل م ن ق ر ب و ن طلعين بفضل الله متوكلين على الله سبحانه وتعالى عشان نوصل لكوكب جميل جدا ما شاء الله كلنا محتاجين الكوكب ده كلنا محتاجين نعيش في الكوكب ده كل واحد فينا لازم فعلا يقينا يبني ي ي ن لنفسه اثر في الكوكب ده أ د ي ن ا مقبلين ع ل ى كوكب التوكل الله ما أ ج م ل التوكل إ ي ه هو التوكل يا ج م ا ع ة التوكل هو صدق اعتماد القلب, القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار في أ م و ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة أنت متوكل على ل ل ا ه و انت و فهو وتوكل ك ل على الله فهو حسبه متوكل ن و ك و على الله ا ل ج م يمكن ل بفضل الله وتعالى دوت سبحانه ي ذكرنا في الكوكب اللي فات بتاع ل ي ل ة اللي فاتت كوكب الرجاء ذكرنا عكاشه بن محسن سبحوني وان كنت ذكرته في كوكب إن في كوكب التوكل وتصلح للتوكل هنقول وسمحوني ومسلم وسلم ومعه او ورأيت الرجاء ان انا اكرره تالي لان للرجاء الحديث تانية ان انا اكرر الحديث حديث بالبخاري كنت لكن ان النبي النبي ن ذكرته كسط تصلح عرضت فرأيت الرهت مضطر مرة الرهيت الله عليه في في حديث علي ب صلى قال الامم فرأيت النبي ومعه الرهت أو ومعه الرجل والرجلان ورايت م ع ه ا ل ج ل و ل ل ر ر ج ا ن و أ النبي وليس معه أ ح د إ ذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أ ن ه م أ م ت ي فقيل هؤلاء موسى و أ م ت ه ثم رفع عليه سواد عظيم قال قالوا انظر إ ل ى ا ل أ ف ق فنظرت ف إ ذ ا سواد عظيم انظر إ ل ى ا ل أ ف ق ا ل آ خ ر ف إ ذ ا سواد عظيم فقالوا هؤلاء أ م ت ك ومعهم سبعون أ ل ف الفا ي د خ و ولا ن الجنة حساب عذاب بغير ق م ا عكاشة عكاشة ا بن محصن رضي ل ل هذا عنه إدعوا يجعلني إدعوا يجعلن عكاشة أن منهم يا رسول الله قال أنت منهم أن منهم كان ورضاه الله الله الله الله بيها ده وقال رسول رسول أول والحياة رجل آخر قال الله أن منهم يا رسول الله قال قام قال يا قال كلما سبقك أصل ك ر ل ت و كان ل ل ي م ك أ ب د اول بحالم ح ا ل أ ا ان احنا ننسى عكاشة التوكل الله ننسى بن محصن على علم علم في التوكل على الله وعلم ل في اليقين في ي ق ي في يذكر ن عند سبحانه فكن ما لازم الله وتعالى ذ ك ر إ ن النبي عليه الصلاه والسلام لما الصحابه خاضوا واخذوا يتكلمون في هؤلاء السبعين الف ل ي بغير دخلوا الجنة بغير حسابهم والعذاب من دول يا رسول الله يعني و لا ولا يتطيرون ك و و ن ولا ي ت يعني لا يتشاءمون و على ربهم يتوكلون ربنا يرزقن اياكم نعمه ة التوكل د ك التوكل ن أ و أصر فيما ع ن ده ا ل ل أبو ب كان ر ل الخير ص د ي يا ق جماعة أ ف ق كل م اول ل على ه ع د ة ا ن ب ي على اصر ل ل لدرجة الآن النبي ل ل س ا م فيهم ندبهم أن د ق ة جاء عمر بنصف مالي وخطب بنصف مال قال اليوم أ س ب ق أ ب ا بكر إ ن كنت سبقته يوما ان ا ر د بقى أسبقه ف ر ص ة عمر ان انا اسبقه قال فذهبت فوجدت أ ب ا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي فسأله الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي بأبي وأمي الحبيب قالت هو وروحي قال لأهلك وأولادك يا أبابك قال تركت لهم الله ورسوله شوف ف اليقين ي ما عند ا ل ل هوش ما ه خايف يا ابن آ د م أ ن ف ق أ ن ف ق عليك وما أ ن ف ق ت م من شيء فهو يخلفه وهو وتعالى أقسموا وسلم أقسموا سبحانه عليهم ده خير الرازقين ثلاث كلام حبيبك محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث عليهم كان أول حاجة كان عند التلميزي في ثلاث كلام الله ثلاث كان حاجة كما دانصعي ما مال عبد من صدقة لا يمكن أبدا صلى صلى أول نقص صدقة عند سنة من يمكن عبد محمد ما فيش فلسطين قص م دمت تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى و أ ن ت مخلص النيه لله بفضل الله المولى وجل عز سيخلف عليك أ ض ع ا ف ا كثيره كثيره بفضل الله في يوم الايام جاءت له تسعمائه ناقه ة من عليها الشام ي م ومن ن ا ومن اليمن ا كمان فمرت النوق بجوار فمرت عائشة ع خشب والخوص وحاجات بسيطة. فارتجفت الغرفة امنا عائشة وقالت ما هذه الاصوات؟ يا زلزالة كده هذه بسيطة يا فيه يعني ففزعت ظنت فقالوا هذه أ ص و ا ت نوك عبد الرحمن بن عوف فتبسمت وقالت أ ج ل هذا الذي يدخل الجنه ة ب م ا ل بماله ا ل ل ك عبد ر ح ن بن عوف من عوف م ومش معنى كلمة أمنا ب بالجنة ش عائشة مش ر ي يخش ن نوم الجنة إلا بسبب الإنفاق لا في خبالك ل الجنة ا الله الله ا بيستمتع بأن ينفق في ل لعبد الرحمن م ة عوف بن أ م ن اما عائشة بتقول هذا الذي يدخل الجنة بتقول ب يدخل ل ه انت ل ل ه طيب م يا عبد الرحمن ن ض ل ا عارف وسمعها ب و د ن ك من النبي مباشره انه قال عبد الرحمن بن عوف في الجنه ة لما النبي ا لكن هو اللي ت ع ر ف ا ل إ ن س ا ن إيه، لما أ ن ت تيجي تنجح في بكالوريوس وبعدين ياتي واحد ي تصل بيك سلام عليكم يا فلان الف مبروك ده انا لست شايفك النتيجه ة نجحت د زاكم الله خير نجحت ي يبرك شويتين الله ما شاء يكرمك، عايز تسمع النتيجة انت الحلو ده مرة واثنين وعشرة صح فرح لأمنا أمه، أنت, أنت قال قال أ ش ه د ك أ ن ي قد جعلتها كلها لله التسعمائة ناقب أقتابها وأحلاسها كلها لله أي نعم كلها لله. جوم التجار من أرض الجزيرة سمعوا الرحمن للبضاعة ما عارفوش نوع باعه لما فقالوا له يا عبد الرحمن أتبيع؟ قال أجل بكم قالوا الثمن يعني انت اشتريت البضاعة لله لله وصلته وليس له أجل مثلا تلاف بلشرين ألف قال لا أتبيع تشترون أنت ديت نعم عبد نوع بعش عبد بضعف يعني بعشر جوم من بكم منك إن دينار نشتري أي أرض دي قالوا بضعفي الثمن قال لهم لا. قالوا ب خ م س ة أ ض ع ا ف الثمن ولا نعلم تاجرا في أ ر ض ا ل ج ز ي ر ة يعطي أ ك ث ر من ذلك قال لمن ق د وجدت من يعطيني سبعمائة ضعف وبعت لهم قال و ا لله ل الذي يضاعف الصدقه الى س ب ع م ا ئ ة ضعف إ ل ى اضعاف كثيره ة فواحد قال ل كلمة عريبة جدا قال له يا أ خ ي هلا اعطيت م ئ ت ي ن ا ق ة و ط ر ق ت الباقي ل أ و ل ا د ك فقال ابن عوف وماذا أ ص ن ع إ ن كنت أ ت ص د ق بالصدقه في أ و ل اليوم فيخلف الله علي في خ ل ف اخر ل ل علي ه أضعفها عشر في آ اليوم واضح اليقين والتوكل على ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نشوف أ ج م ل قصر أو قصر من القصور ا ل ج م ي ل ة جدا ا ل ر ا ئ ع ة اللي مزينا الكوكب ده تخيل الخمسة مين أو قصر مين قصر موسى عليه كريم عليه الكوكب السلام رسول قول العزم الخمسة عليه الصلاة أو موسى والسلام من قصر قصر سيدنا موسى ليه قصر في كوكب التوكل طبعا طبعا يقينا انت منتشفاك ا ل ق ص ة سيدنا موسى مع فرعون لما فرعون طالع عشان يقتله هو والمؤمنين اللي معاه, فرعون طالع بجنوده موسى مع المؤمنين اللي معاه وصلوا لحد البحر البحر ق د ا م ه م وفرعون وراهم قال اصحاب موسى فلما موسى الجمعان قال ترأى أصحاب ان اصحابه خب بالك بالتوكيد لمدركون سيدنا موسى ممكن ي ق و لماذا ايه؟ استهله طب صبره واسه وانا س ت ع ج ل و ش ه وربنا وستجيب شوف ان يعني شاء الله يعني. لا لا لا ا يكلم له ل ي قال ي وصله كلا بالقاطع ربي قبل بيسموها التعقيب ماش محتاجه نقاش ولا, ولا قال كلا ليه قال قال إن معي ربي ساهدين الله عارف ساهدين اخيرة ايه؟ نون. قبل ما ليه النون جات الفهن ينطئ معي كده كده؟ حرف جات إن نون والسرعة فئة فقال إ ن معي ربي سيهدين ف أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن ض ر ب البحر باعصاب ع ص ب البحر فانفلق فكان, فكان كل فرق كالتوض ا كل ظ ي ويدخل موسى عليه المؤمنين ويعدوا ي م موسى السلام ومن معه من المؤمنين البحر ل و لللاحية التانية فرعون ويدخل ر والأرض أو البحر ض و أو ويخش سبحان الله أصبح يبس ف ر ع و ن لحد م ا توسط هو ج ن و د ه ف وسط البحر وينقلب عليهم البحر أ ص ح ا ب موسى مش مصدقين م ع ق و ل يا س ي د ن موسى بقى فرعون اتقتل اي نعم اتقتل لا عايزين ن ت أ ك د ط ب نعمل ايه ادعو الله ان يخرج لنا جسد فرعون ف س أ ل موسى ربه جل ل و ع ان أ يطلب من البحر أ ن يخرج لهم جسد فرعون ف أ م ر الله البحر ف ر ف ظ جسد فرعون الله、أكبر. البحر الكلام طبعا الدنيا كلها ربنا الدنيا كلها ربنا الله السماوات الأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أخويا الكون كله بيسبح بحمد الله ألم له كله أكبر أن وكثير بتعبد بتزجد وحبيبي بيسبح ترى بحمد يسمع يزجد في في من ومن من ولما ب ي ج د ج ل ل الله سبحانه وتعالى ل ا سبحانه و ع ظ ة ل ل جل ل ه و ع امر ف ل ا أ م الله البحر لفظ جسد فرعون وكانت آية من آية من ا ف ا ل ي و من ن ببدنك لتكون لمن ج جسد ي آية ك خلفك فرعون ايات ل جماعة الخير موجودة م الخير ا ل في ح ف ا ل م ص ربنا ي في التحرير ش ح ولحمه م م ه سبع ل ف سنة لم يسقط منه شعرة وشعرة لم واحدة تخيلوا لحد ا ل آ ن موجود ب ع ن ي ه بشفايفه ب س ن ا ن ه كل منظره كاملا موجود في ا ل م ر ح ف المصري في ميدان التحرير مين أم موسى السلام أمه جميل الكلام منين؟ اسمع المولى أم موسى اليمن تاني ليه في سيدنا عليه ليه في وأوحينا أردعيه عليه فألقيه في كان كان التوكل؟ التوكل جبت جدا فإذا كوكب كوكب لقول جل إلى ده قصر قصر خفت أن عز أ ر م ي ابن ضنايا حبيبي في البحر يا ربي ولا تخافي ولا تحزني إ ل ا يحزن ربي إ ن ا رادوه إ ل ي ك و ا ل ه د ي ة إ ذ ا جاءت من عند مالك الملك ت أ ت ي م ض م ق ة بطيبها انا مش هرجعهولك بس وخلاص لا ده انا برجعولك ومعاه ضمان انه يعيش عمر طويل وفوق ده كله يبقى رسول من قول العزم ا ل خ م س ة وجاعلوه من المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فعملت اللي ربنا أ م ر ه ا ب ه أ ل ق ت ه في التابوت وظل التابوت يتهادى على ا ل أ م و ا ج لحد ما يوصل مش لا أ ي م ك ن كان ممكن يوصل لقاصر أ ي حتة فرعون والجنود ياخدوا التابوت فيلقوا موسى أوي جدا جدا سيدنا موسى كان ما طفل جميل كانش أو بسيط أصمر أوي ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى ب س ط ا ر شفاف رقيق أ ل ق ا ه على موسى عليه السلام جعل كل من في الكون يحب موسى عليه السلام قال جل وعلا والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني الله عشان كده تأمل اللفظ القرآني ما شفيته مرأة قالت إيه قالت قرة عين عين الحاجة اللي عليها تأمل أول كده شفيته فرعوني عين عين لأين قرة مرأة إيه حاجة الواحد أجمل بتستقر بيش قالت ر وفي روايه ضعيفه ان ابليس سئل عن النبي عليه ا ل س ل ا م ن ه والسلام قال لها كره عين لك ولي لهداه الله لحبي لموسى وفي إسرائيلية أن إبليس أثر أن سئل هل أ ح ب ب ت أ ح د ا من البشر ده أنت أقصبت ع لانه ى إ غ و ء البشر كلهم، في حد أ ت ت ح ب ي اقسمت ل رجل رغم واحد، أحببته رغم أنفي، ا ل و ن لأن هو؟ الله عليه قال、مصر. قالوا لماذا؟ قالوا مصر، محبة ألقى فلم س ط على عنه سبحان بغض، أخبروا حضرتك، ل ه مين ا أصر ك و ا ل ك ء البشر طار ا حضرتك، ولا كلنا؟ ولا يا يجعلنا كلهم ا هاجر, هاجر زوجة إبراهيم ا ا ج زوجه ر عليه ل ل س أمه أمر سيدنا أن إسماعيل السلام. لما إبراهيم عليه هاجر هاجر سيدنا ربنا ياخد وسيدنا إ م ا ع ل ويحطهم ع ن ي م ك ا يكنكش ابراهيم ا الكعبة كانت وسيدنا ل لأن لكن ك ب موجودة هدمت. إ هو ا لم ذ ي البيت. رفع قواعد ش هو, هو ا ل ل يكن بناء أصلا القواعد ل هو رفع ا لدينا ق و ا ع تتموجودة. ق ا ل آدم هو أول من الملائكة فإبراهيم وإسماعيل هما هو هي أول ويقال و الكعبة اللي الكعبة. بالك اللي بنت أن بنت ع خذت ف ر قواعد البيت فربنا أ م ر سيدنا ا ب ر ي م ان ي ح ط هجر ا واسماعيل في المكان دا و ض معهم ي د ب ش و ي ة ط مياه ر ش وخلاص وسيم وماشي فهجر ا فزعت وقالت إ ل ى من تتركنا إ ب ر ا ه ي م الله أ م ر ك بهذا قال اللهم نعم قالت إ ذ ن فلن يضيعنا الله الله على التوكل الله وفي رواية قالت إذن فقد رضيت بالله ويقدر ر ب ن ان س ب ح ا ه وتعالى ان ي أ ت ي جبريل عليه السلام وهي بتسعى بين الصفا والمروه سبع مرات ويصبح منسك من مناسك ا ل ا م ة المحمديه ة الحجة في وفي العمر بفضل العمرة ا ل ل السعي بين الصفة والمروى هاجر ام اسماعيل المرة السبعة تسمع صوت مية جبريل بسبب سعي بين ويجي في مية تسمع اثار صوت جاء وضرب بجناحيه ا ل أ ر ض فانشق بئر زمزم الله أ ك ب ر اللي الدنيا كلها ا ل ق ر ه ا ل أ ر ض ي ة بتشرب من بئر زمزم ولا ينفد أ ب د ا ولا يفنى ابدا ن أنهار ت جريت وأصبحت بوقت في في جري ماء زمزم كل وقع من بقاع الكره ا ل أ ر ض ي ة بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف مين ت ا ل ي ل ي قصر هناك أ ص و ر ج م ي ل ة وقلتلك في م ف ا ج آ ت في الكوكب د ه بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى قصر يوشع ا بن نون مين يوشع بن نون؟ نبي كريم من موسى مباشرة السلام مين يوم جمعة يوشع نبي أنبياء بني إسرائيل جاء بعد موسى مباشرة عليه عايزين ابن نون وبرده عفوا صورة بعد اطبعا جاء فاكر الكاف حضرتك كل فاكر حضرتك صورة الكاف. أطبعاً كل يوم جمعة. جميل الفتى بنقاءه الفتى ل لما لرحل الرقاء ي سيدنا يقوله كان كان الخضر طبعا مع موسى ا ك ر ه هو ل ف ده هو هو ده ده يوشع نون بن الفتى الفتى دا كبر في رب على دين سيدنا رب العللق م ولما س ى ع ي ه ا ا ل ل س كبر و ل م كبر ومات سيدنا موسى أ ص ب حاكما يوشع بن نون نبيا على بني إ س ر ا ئ ي ل لما سيدنا موسى عليه السلام طلب من بني إ س ر ا ئ ي ل لهما يروحوا يفتحوا بيت المقدس فرفضه قالوا إ ن فيها قوما جبارين و إ ن لندخلها ن حتى يخرجوا منها فانا ي ي خ ر ج و م ه فإن داخلون يعني حلوين أو جمال أوي قالوا فيها جبارين فوالله يا وعد يا إحنا سيدنا موسى. لو هم خرجوا إحنا نخش يعني جمال قالوا فوالله لو عملتوا فالمهم وكالب الاثنين وطلبوا أو قوما وعد موسى خرجوا يوشع نون هم إيبا فسيدنا سيدنا يوفنا إيه أخبرك طب بن يخشوا تخافوش وتوكلوا إسرائيل ن يوم قاله أنت ر ربنا ر ب ك ك فقاتلة قاعدون إنها هون ي ياخد ش ع بن ب نون ل م و ق الجيل الجديد من بني إ س ر ا ئ ي ل ويقال إ ن ه خد جزء من الجيل القديم ووزء من الجيل الجديد وطلع و ز ء من جيل الجديد بيهم عليه ى إ على بيت المقدس لفتح بيت المقدس الكلام ده كان انت حبيبي. الكلام ده كان يوم الجمعة يوم الجمعة وبنوا إسرائيل لا يقاتلون ولا يفعلون السبت بلك يوم يوم يوم ده ده إنت حبيبي أي شيء في خد لا يفعلون اي شيء في يوم, إيه؟ في يوم السبت فلا أذ... الشمس, الشمس هتغرب ولسه م ا ف ت ح ش ب ي ت المقدس فنظر الى الشمس وقال واسمع بالله عليك و ت أ م ل شوف ا ل ر و ع ة والبيان والجمال قال ايتها ا الشمس انك م أ م و ر ه انت من جند من جنود الله سبحانه وتعالى وانا جند من جنود الله ربنا سخرني من اجل خدمه دين وسخرك ايضا من اجل خ د م ة عباده قال ايتها ا الشمس انك م أ م و ر ه وانا م أ م و ر اللهم احبس علي الشمس فلا تغرب فحبست الشمس يومين متتاليين لم تغرب ايه الدليل ع ل ى كده يا شيخ محمود انت بألف حديث س د ا النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح صلى عليه أن وسلم لم غ ر ب ا ل لم ش م س ت ح ب س ا ل ش م س لا م تحبس ل على بشر قط إلا على ش بشر م س قط ي و ش ع ا ل ي أنصار ل ف ت بيت ح ا ل ما ق بيقول د س م ح ب س ت ش ا ل ش البشر ليوشع م من س أبدا أبدا لأي حد من البشر إلا ليوشع بن حد إلا نون حبست ل م د ة يومين لم تغرب أ ب د ا شختبار لحد ما فتح بيت المقدس بفضل الله سبحانه وتعالى آ خ ر قصر عشان مونتوش ل على حضراتكم آ خ ر قصر كلمين كالتابعي جليل اسمه حاتم ا ل أ ص م حاتم ا ل أ ص م د لكن ا رجل فاضل تسمع س ي ر ت ه كده تلاقى قلبك بيرئ كده س ي ر ت ه الجميل ة ما شاء الله كان عند ه أ و ل ا د و بنات كلهم ما شاء الله ط ا ئ ع ي ن لله سبحانه وتعالى في س ن ة من السنين هو كان رجل فقير حد يروحي حي فجمع أ و ل ا د ه وقال أ ي أ ب ن ا ئ ي إ ن ي ذاهب للحج قالوا ازاي ومنها ياكلنا ومنها يشربنا وهنجوع من غيرك ووه فكان ليه بنت ما شاء الله ذاقت ح ل ا و ة اليقين والتوكل قالت يا أ ب ت ا والله ما علمناك رزاقا و إ ن م ا علمناك أ ك ا ل ا ف إ ذ ا ذهب ا ل أ ك ا ل بقي الرزاق اذهب يا أ ب ي ف ا ط م ا لله ساب لهم ش و ي ة أ ك ل ش و ي ة حاجات كده فلوس ب س ي ط ة ومشي توكع الله ورح يحج خ ل ص ا ل أ ك ل خ ل ص ت الفلوس بعد أ ي ا م وقعدوا يقنبوا أ خ ت ه م ما علمناك إ ل ا إ ي ه طبعا ادينا ج و ع ن ا فجلست هذه ا ل ف ت ا ة في غرفتها تبكي وتدعو اللهم لا تخيب رجائي فيك اللهم ر ز ق ن ا اللهم س ك ل الينا الطعام و ا ل ش ر ب اللهم قعد ابتدا يقدر ربنا في ا ل ل ح ظ ة دي يعدل ا أ م ي ر ب ت ا ل م د ي ن ة امير ا ل م د ي ن ة في الغالب لما ب يمشي يمشي من الشوارع ا ل و ا س ع ة والحاجات ا ل ع م و م ي ة كده ربنا يقدر يمشي من زؤاء اللي فيه حاتم الاصم م المؤمنين ي ده, أو أمير المدينة ده المفروض لما بيمشي في مكان طبعا ولا نقطة والكنزات والحاجات يقدر فقال ان يا عطشان بيته من بيته هذا؟ قال و ا بيت حاتم ا ل أ ص م قال ه ذهب ا اللي عابد قال、أجل. قال يعني يعني بحث لنا من يأتينا بكوب من الماء استأذنوا وخدوا كوب من الماء ماء دول الأمير شرب الماء ربنا حل الماء رجل شرب أجل دول يعني بحث بكوب كوب بقوا من من من حل ما أ ط ي ه ذ الى ا م حاتم الأصم ا قالوا ء أين ل ذهب إ الحج قال ذهب إ ل ى الحج وترك أ و ل ا د ا لعله تركهم بلا طعام ولا شراب ربنا أ ل ق ى ا ل ح ن ي ة و ا ل ر ح م ة في قلبه فرحمه الله عن س ر ة الذهب من حزامه ب ت ا ع وراح ر م ي ه ا فين في قلب في الايه؟ قلب قلب الضار وقال للوزراء والخدم والناس اللي معاه بقى اللي قال من احبني فليصنع مثل مصرعه ا ت اللي بيحبني يعمل زي. حد ما عافش حب الامير يعمل فالمم بيحبني زي يقدرش يحب حد يقدر فكله فكله والفضة اللي معاه رموها في قلب الدار. فامتلقت الدار بالذهب والفضة فالعناك فرحه الامير الذهب اللي قلب الضار الضار بالذهب ودخل على قالوا لاب ايه؟ ايه؟ معاه رموها رح يقدر رمى رمى حد يحبش ما جدا جدا اختهم يعني شري فقالت ب ك ت ف و ا سبحان الله يعني احنا نبكي يعني ن تتحكي احنا انت تبكي. فقالت ابكي ح نتحك ن انت ا ت ف ق ا لان ت مخلوقا نظر الينا ن ظ ر ة فاغتنينا فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت الله لكن ح ب ي ب ي فعلا كان اعظم قصر جد يبهر العيون ويذهب بالقلوب كان قصر النبي قصر أعظم على من توكل على الله في كله هو النبي ل ل ه في ا ك كله ل هو ا ن محمد صلى الله عليه وسلم النبي السلام ن ب ي على ل ا ف ع ل اعظم أ من ح ق ك التوكل في الكند كله ب أ ب ي وهو أ م ي و ن ف س ه وروحي صلى الله عليه وسلم فاكر في لما النبي دخل الغار هو أبو بكر وأبو بكر والحديث في بخاري يقول يا الله لرآنا وإذا يا أبا ما حضرتك بكر بكر بكر ظنك رسول نظر أحدهم تحت دخل مسلم يقول لو يقول قدميه يا أبا بكر ما ظنك بثلين أبو وأبو بي هو الله ثالث هما لا تحزن إ ن الله معنا الله الله لما يكون قلبك م ل ي ا توكل كده ويوم ما تعفو ا م ش ك ل ة تقول مش ممكن ربنا مش ه ي س د ن ي ربنا مش ه ي ت خ ل ى عني ربنا ه ي ك ر م ن ي ربنا هاينصرني إ ن شاء الله والارض ل لو قلبك ت م التوكل عن ان السماوات لو كادوك لن يستطيعوا شوف واعلم ان ا ل ا م ة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وشفت الصحف قول التوكل يقوله عند صحيح لو النبي بيعلم الامة الترمذي زيك كان كما انكم عند بسنة صحيح تتوكلون على السر ل توكلي لرزقكم كما يرزق الطير ه حقا يرزق كما تجدوا خماصا في الحديث ده ح ا ج ة ع ج ي ب ة جدا ان كل الحيوانات والدواب والإنسان والكون إ ن ن س ا ا و ل ده كله بيخزن القوه بتاعه ل الا الطير. الوحيد الذي لا يخزن. كل يوم يخرج يسبح وجايب ل و ا ل الله ح ط ي و ل لك هي دي ا ل م س أ ل ة ان احنا محتاجين نتوكل ن على الله سبحانه وتعالى يعني تب الى الله وخلي عندك يقين ان ربنا يغفر لك ارجع الى ربنا اعبد ربنا واملا شهر رمضان ده عباده وطاعه وصيام و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وذكر لله وتسبيح وصله ا ر ح م وانفاق في سبيل الله وعندك يقين ان ربنا هيتقبل منا كل ده ا ك ت ه د في اعمار الارض و ت أ ك د ان ربنا سبحانه وتعالى ه ي ب ا ر ك ل ك في ثمره عملك بفضل الله وتوكل على الحي الذي لا يموت خل ي عندك يقين خلي عندك يقين عندك من ان مفيش ا حد في الدنيا دي ت هايقدر ينفعك الا بشيء ربنا كتبهولك خلي ع ن د ومحدش في الدنيا يقدر يضرك بشيء إ ل ا لو ربنا كان تدبه ت عليك وتوكل على الحي الذي سبحان م عليك إن ا ح هو يموت. ليه يموت الذي لا ربنا قالها طيب عشان انت يتميني يقينه من إن قلبك ل وتوكل توكلت بيموت توكلت هتضيع ت و و فلو على فالإنسان عليه لما إنسان إنما بيسافر ده بيمرض على الحي الذي لا يموت يبقى أ ن ت بتتوكل على من ينفعك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة املا قلبك يقين املا قلبك توكل على الله سبحانه وتعالى خذ بالاسباب أ س ب ب ب مش معنى كده أن أقول أنا متوكل على ان انا كده الله اقول مش اعمل حاجة. أنا أحكي لك حاجة احكي انا ن قصة صغيرة ت ا و و واحدة ده جزه وابوها مات معها عايش وهي فقيرة、جداً. وبنتها كانت م ر ي ض ة قعدت طول الليل وعندي يقين يا ربي يا حبيبي انك هتشفيلي بنتي وهتقدرلي الاسباب ل شفاها كانش معاها حتى الفلوس اللي تقدر تجيب ب ه ا اكل البنتها كانش معاها اي حاجه ف ت الباب, أبوها فتح الباب لقى الدكتور لقى كشف وكتب المريضة داخل فين هيه له الرشدة هي. عليها وكتب وبعين ج ب ر ا واقف الفيزيتة الرشدة مستني تمن、الرشتة. في تمن الكشفه فالبنت واخت و ا ق ف ة مش عارفه تعمليه لابسه ن ق ب ه ا وكده قالها فين الفلوس قالت له حضرتك انا معيش فلوس قال لها ازاي تنزلين ا ل س ا ع ة تلاته الفجر عشان اكشف على بنتك وانت معكيش فلوس وتتصل عليها ليه قالت له والله انا متصلش ا ا على حضرتك قال لها ازاي مش انت تليفونك ك ذ ا قالت له انا معنديش تليفون اصلا قال لها ح ا ج ة غريبه ة و وخبار مجديني جنبينا ده اللي فلان؟ الشقة بتاع فلان؟ قالت له لا الشقة له <تصفيق> حضرتك قالت له انا ف ق ي ر ة جدا جدا وزوجي مات وبنتي م ر ي ض ة وطول الليل ببكي و م ت و ك ل على ربي ان ربي ي ص ل ل سبب شفاها فلقيتك خبطت ودخلت وكشفت عليها و ك ت ب ت ل ه ا ل ر ش د ة تيسير عليه ربنا من م عند صعب ا ل وربنا ض و ع خد ح ة رفالها أجزخانة من شغالة و لها جليل وقال لها ل ي كان عندي وأي كل شهر مرتب ح ج تحتاج ة ل ب ت تحت أ مقدره ر وربنا ك ل ان ب اللي الشقه كشف البنت اللي, اللي, اللي جنبيهم ناس أ غ ن ي ا ء فبعتوا للدكتور فالدكتور جه و غ ل ت بقدر من ربنا سبحانه وتعالى خبط على الشقه التانيه لأن فيها بنت مريضة ما ك ش ف خل عندك يقيم في الله سبحانه وتعالى اوعى في يوم الايام تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عنك ابدا وتوكل على الحي الذي لا يموت اخوي وحبيبي خلاص ابدنا وقت جميل في كوكب التوكل تعالوا نرجع ونركب س ف ي ن ة الفضاء ونرجع الارض على وعد ان ب ك ر ة هنركب ا ل س ف ي ن ة وهنتجمع ونطلع نزور كوكب تاني حتى أ ل ق ا ك م اشكركم على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته